بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سشر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر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 كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسر إنها لإحدى الفضول مذيرا للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كتبت رهيمة إلا أصحاب الأمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في زقر قالوا لنك من المصليين قَدْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ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 التقوا وأهل الموفر، الله هو أهل التقوى وأهل الموفر.